سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب العريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذير قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون سورة السجدة اسي اسم الربين ذا حنين يتشوذ ألف لا ميم أن الكتاب بلشك غربة تخلقيت نغسينين يجريتيد ذلك ألا نستغل الثاني ذلك الحق غربة بيش أكنس نظرات للقمر عمر أديوسي ونثني نظر قبليش أهد أدقل سابريد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في شتة أيام ثم استواع العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون أربيه نتسنج خلقا إذن وليك ذرقعة ذكراني الآن هرسا ذر مدان استيام أمبادي قعدها في العرش العرش الرحمن ورت شعيما رغم ونكنا لا كن نشران لا وله يشفع عندي ون ايغر ورش محليم يوت بيرل السماء الى الارض ثم يا رجو في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون رمش يتفبر في يد يستغنا وغرق عام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 ونفغ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصار والفئدة قليلا لا تشكرون ذو أن نجعل من كل شيء أما يغذى ما يحضر والنور نتواغرف لأنه يتشور ذي حنى وأنك نجد كل شيء ذي قوين يخرق نبدأ ذي خرق الإنسان ذو قروض كم بات سفغد الدرياش زقمان يمعونا وان بعداك مش قميس يجرع د ديكس دي روحيش يقمون دي بالزغن ذولن ذوجوان ولكن قليل ما وقالوا اهذا ظلال في الارض اننا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون اقرناش الغاض الصح يما رنغع هذ القشاج ادن وغرض الحق الجديد انا مهني نورو مننا قل لي ملك الموت الذي بوكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ينشن الشوكرد في اللون ملك الموت أو نقض الغرواح نوان ثغار غربة نوان ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا لنا موقنون أمرت صغر ضمشوما ماذلوني قرين سن غربة نسن أسنين أذا ذنق أقلق نزرع نزرع أمر ذا غطار رض أنخدم كنذر صراح ذا ينفر أقلق ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لكان نفغي أذا نهدو كل ثرو لكن يزوار ذاين ووار صغوري جهنم رتشتشعر ذي رجنون ذي مذنن مرنا كم لا تشيرني فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أسنينين أعرض إهميتشوم بلد مريل مذوى الساعة وذلك نكون نتشو عرضت العثاب أي ذو من أسوين كنت خدمة إنما يؤمن بآيات إن الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إغمنا إلا يثن إذ وذ مهند السميحثان يستاذحنون ذي سجد أذي بدون تسبحن أذي حمذن ذي باثنسن نهني ورتكبيرن تتجافى جنوبهم عن الملاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إذي سونا نسن ذقيا اشتق نظر ونسو أذعون غرباثنسن التقوذن الطمعن التصدقن التزكين ذو قوين يشيث نرزق فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وليش ترويح في عرمان أينك نيسن فرن ذو قوين الجزاء بين خطمان فمن كان م منِن كَِن كانَ فاسِقَ لا ياشتون أم الذي نَ آمنوا وَعملل الصالحات فَلَهم جَّاتمؤوى نُزُللا بما كان يعملون وَأَم الله نَفَسَق فمأوهُم النار كلما أرادُ أنن يَخرج مِنها وَعيد فيها وَقلَ لهم ذوق هذا النار الذي كنتم به تكذبون يعني وين لا نفرم من امين لا نفرم فشق يخضام ولا دينا لا وديكني يمنن ديرش كان يخدمال اشعان الجن هك يزغن صفقت في شي مهجان اش وينك نيلا نخدمان مدوي دي اللند الفشقين كفار تمش ذوثن كل ما فغونا دفغن ذيكس أثنان رنغر داخلنس أشنين عضث لعتاذ أتمسن نس يدفم ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الكبر لعلهم يرجعون نفكيس النذع عرضن لعتاذ النذع مشطوح وقبل عثاذ مقرآن إما هاتذ النظر وما نظلم من من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون <تصفيق> علي اللويضرمان امينك اسمك ثان الشليه فين مافيش نستثير استيج حاشا تر كنرت مر ذق دي لن نشمن ولقباتنا موش الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أهمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نفكد موسى الكتاب هذا الشكر اليسارة نقمثي السمرد بريذ هو لون إسرائيل نقمد ذكس جنبيان أن كل فهنة ذات سمجان على خطر الله سبرا ذي ليثن إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ذي ذا بشري فصرا جرس يوم الحساب ذقينه مخلفا أولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أعني قرد فنرى أشحر النفنقفل سن ذي الجري مزوية ذي ذي القخامل سن في ذكيك ذي العرمات أي اولا ميراوننا نشوق الماء الا لا في الجرج فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبشرون ورزقنا دكنيا النهر امام ديك شي هنا غلطه الا فقوه النش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 الكفار لما ننسن وثنى سراجون مالثوبين أنفى السن ذلك سراجون